والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الاساتذه الكرام في المجلس الخامس والأربعين من مجالس مدرسة كتاب شذ العرف في فن الصرف للشيخ الحملوي رحمه الله تعالى وكنا قد بدأنا في نبحث النسب وانتهينا من معناه ومن التغيرات التغيرات التي تحدث في عملية النسب ووقفنا بعد ذلك عند معلومة مهمة في طريقة النسب وذكر الشيخ أنه يحذف لتلك الياء ستة أشياء في إضافة ياء النسب المكسور ما قبلها عندما نضيف ياء النسب للاسم تكون هذه ياء النسب طبعا مشددة وما قبلها كسرة قال تُح لتلك الياء ستة أشياء في الآخر وبدأ بحذف الياء المشدد الواقع بعد ثلاثة أخرف ثم بحذف تاء التأنيف في الاسم المنتهي بتاء التأنيف الآن ينتقل أيضا إلى خذف الألف من الاسم المقصور من الاسم المقصور فنحن اليوم مع النسب الاسم المقصور ومن ثم إلى الاسم, الاسم المنقوص ومن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 مطلقة أو رابعة متحركة ثاني كلمتها فالأولى ألف التأنيث كحبار لطائر أو الإلحاق كحبرك ملحق بسفرجل للقراد أو المنقلبة عن أصل كمصطفى من الصفوة تقول في النسبة إليها حباري وحبركي ومصطفي إذن الآن الآن هنا الثالث يعني ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... الشيء الآخر الشيء الثالث الذي يحذف حين إضافة النسب المكشور ما قبلها هو الألف خامسة فصاعدا مطلقة يعني تحذف الالف خامسة فصاعدا مطلقة إذا وقعت في اسم الألف خامسة فسادسة فهذه تحذف فإذا هنا تحذف الألف تتضيع العملية الأنواع هذا عائد إلى ما سبق. إذا تحذف الألف خامسة فصيحة مطلقة أو كانت هذه الألف رابعة لكن بشرط أن يكون الحرف الثاني في الكلمة في نفسها متخركا. وعطانا أمثلة على ذلك. فالأولى يعني الأولى الألف خامسة ألف التأنيث كخبرة. لاحظوا خبارة الألف خامسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خامسة خبرة. كيف وخبر اسم طائر اسم طائر او كانت هذه الألف الخامسه للحاق من مثل الالف التانيث هذه الالف زائده للتانيث أو او الحاق كخبر كملحق بسفرجل هذا للحاق هذا للقراد أو المنقلب عن اصل مصطفى صفا يستفي فهي منقلب عن ياء مصطفى فالالف هنا ايضا واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خامسة أيضا لكن هذه الألف منقلبة عن أصل لأنها من الصفة والصفة يصطفي إذن لدينا الألف خامسة سواء كانت مزيد للتأنيف أو مزيد للإلحاق أو منقلبة عن أصل أو منقلبة عن أصل تحذف في عملية النسب وتضاف ياء النسب المكسور ما قبلها فخبارة تقول حباري حذفنا الألف وأضفنا يا النسب وقبلها كسرة حبار حباري حبرك حبركي حذفنا الألف وأضفنا يا النسب المكسور ما قبلها ومستفي ومصطفي إذا مصطفى قلنا مستفي حذفنا حذفنا الألف وأضفنا يا النسب المكسور ما قبلها المكسور ما قبلها نعم والثانية ألف التأنيث خاصة تفضل قال والثانية ألف التأنيث خاصة كجمزة للحمار السريع تقول في النسبة إليه جمزي فإن سكن ثاني كلمتها جاز حذفها وقلبها واوى سواء كانت للتأنيث كحبلة أو للإلحاق كعلقة اسم لنبت فإنه ملحق بجعفة أو منقلبة عن أصل كملها من اللهو تقول فيها حبلي أو حبلوي وعلقي أو علقوي وملهي أو ملهوي والقلب أحسن من الحذف ويجوز زيادة ألف بين اللام والواوي نحو حبلوي الآن الثاني ما المقصود الثانية يعني إذا كانت الألف رابعة رابعة متحركا ثاني كلمتها انتهى هو من الألف الخامسة الآن الألف رابعة الألف رابعة الخرف الثاني في الكلمة نفسها متخرج هذا المقصود والثانية ألف التأنيث خاصة كالجمزة الألف هنا رابعة جمزة يهذا جمزة اسم للحمار السريع تكون في النسبة إليه جمزي إذا خذفنا الألف أيضا إذا تحذف أيضا الألف إذا كانت رابعة والحرف الثاني في الكلمة كان متخرجا فجمز جمزي حذفنا الألف واضفنا ياء النسب وكسرنا ما قبلها. فإن سكن ثاني كلمتها يعني كان الحرف الس كان الحرف الثاني ساكنا في الكلمة التي فيها ألف زائد رابعة جاز حذفها وقلبها وو. يعني يجوز أن تحذف الألف ويجوز أن تقلب تلك الألف تلك تقلب تلك الألفة سواء كانت للتانيث مثل حبله او للالحق كعلقة تعلقه اسم لنبت فانه ملحق بجعفر, ملحق بجعفر أو ملحق او عن اصل كملها من الله لانه الالف هنا منقلبه أصل وكاي رابعه والحرف الثاني ساكن ناخذ الثاني ساكن علقه رابعة الالف راجعه والحرف الثاني ساكن تقول فيها الان حبلا الالف رابعه وهي زائده للتانيث وهي زائده للتانيث تقول حبلي حذفت الالف و اضفتها النسب او تقلبها تقل تقل وان تقول حبلاوي حبلا حبلاوي قلبت الالف هذه زائده في حبلا هذه الالف زائد قلبتها واو و اضفتها النسب وكسرت ما قبل يا النسب النسب تقول حبلاوي وعلقي حذفت الالف واضفت النسب وكسرت ما قبلها او قلبت الالف واو واضفت النسب علقوي علقوي وكسرت ما قبل النسب ما أيضا ايضا تقول ملهي ومل هوي ما تحذف في الالف الرابعه هذه والحرف الثاني ساكن هنا فتحذف في الالف وتضيف النسب وتكسرها او تقلب الألف ووان. يعني الفرق الأخير ألف التأنيس إذا كان الحرف الثاني متخرّكًا فالحذف نخذه الألف إذا كان الحرف الثاني سبيلًا جاز الخلفه وجاز قلب الألف وون وجاز قلب الألف وون ملها مل هوي حرف ثاني مل سكون فجزود أن تقول ملهي ويجوز أن تكون ملهوي ويقول هنا القلب أحسن من الحذف، يعني هو أرجح من أحسن وأجمل من الحذف ملهوي وفعلا خط على النطق الملهوي أجمل من ملهي ثم أعطانا وجها ثالثا قال يجوز أيضا في هذه الحالة زيادة ألف بين اللام والوو بين اللام والوو يعني حبلى قلنا حبلي حبلوي حبلاوي. خبلاوي علقي علقوي علقاوي ملهي ملها ملهي ملهوي ملهاوي اذا يجوز لدينا يجوز ثلاثه اوجه يجوز ثلاثه اوجه في حاله الالف الرابعه الألف الرابعة والحرف الثاني كان ساكنا الحرف الثاني كان ساكنا اما اذا كان متحركا فلا نجي واحد وهو حذف وهو حذف تلك الالف من جمز جم جم كمز جمز فقط اما الحرف الثالث سات لاحظ اخف فجاز لدينا ثلاثه او حذف الالف قلب الالف واو حبله حبلي حبلوي وإضافة ألف بين اللام والواو نحبلاوي قبللاوي انتهى الآن بهذا يدخل في الاسم في الاسم المقصور هذا يدخل في الاسم المقصور كما تعلمون وابتدا بالألف الخامسة والألف الرابعة طبعا الألف الثالثة يعني مثل عصا هلا ألف ثالث قفا ألف ثالثة آآ آآ ربا ألف ثالثة قالوا هنا الألف تقلب وور. الألف في حالة النسب تقلب تقول عصا عصاوي قفا قفاوي ربا رباوي وكذا حتى ولو كانت الألف الفا مقصورة يعني سواء كانت الألف الثالثة ممدودة طويلة طويلة حتى نميز بين الممدودة بعدها همزة والطويلة التي يعني لا يوجد همزة بعدها مثل عصا دي طويلة وفتها هذه قصيرة مقصورة صورة إليها ولو كانت هذه الألف الثالثة قصيرة أو مقصورة صورة لا أيضا تقلبه فتا نقول فاتوي هدى هداوي مثلا رجا رجوي وهكذا يعني حتى عصوي بالألف طويلة الآن الألف طيب لو كان لدينا الاسم كان منقوصا يعني في آخر ويا يعني الألف لألاحظه المقصور ثلاثي رباعي خماسي الثلاثي الألف تقلب واوا الرباعي ننظر إلى الحرف الثاني إذا كان متحركا فتحذف الألف إذا كان ساكلا جاز الحذف وجاز القلب واوا وجاز إضافة الألف هذا إذا كان رابع إذا كان خامسا فصاعدا كان خامسا فصاعدا تحذف الألف مبارا خبري مصطفى مصطفي وهكذا. نعم. انتهينا الآن من النسب إلى الاسم المقصور ثلاثي رباعي خماسي فصائل. نعم. لأن يدخل في النسب إلى الاسم المنقوص. سنتعبر عنه بطريقة ثانية. تفضل. قال الرابع ياء المنقوص خامسة كالمعتدي أو سادسة كالمستعلي. تقول فيهما المعتدي والمستعلي. أما الرابعة كالقاضي فك. فت... فكالف نحو ملها تقول القاضي والقاضوي والحذف ارجح واما الثالثه كالشجي والشذي فيجب قلبها واوا كالف نحو فتن وعسل تقول شجوي وشذوي كما تقول فتوي وعصوي ولا تقلب الهاء واوا الا بعد قلبها الفا ويتوصل لذلك بفتح ما قبلها كما سبق في مرني الآن الرابع يعني تحذف ياء المنقوص نضع بعد قدر كلمه ياء تحذف ياء المنقوص دخلنا الآن في الاسم المنقوص الاسم المنقوص الذي الاسم الذي ينتهي بياء اللازمه مكسور ما قبلها ينتهي بياء لازمه مكسور ما قبلها القاضي المحامي الراعي الداعي الى اخره فتحذف ياء المنقوص اذا اردنا النسب الى هذا الاسم خامسة إن كانت هذه لاء خامسة كالمعتدي أو سادسة كالمستعلي يعني أتت اليا هذه يا المنقوص خامسة أو سادسة تقول فيهما المعتدي والمستعلي خذفت اليا خذفت يا المنقوص وأضفت يا النسب المشدد المكسور ما قبلها المعتدي شوفوا الياء خفيفة وليست مشددة في الاسم المنقوص ما قبلها كسر صح لكن ياء النسب مشددة فأنت تحذف ياء المنقوص سواء خامسه خامسة أو سادسة الحرف الخامس أو السادس في الكلمة وتضيف ياء النسب المشددة المكسور ما قبلها اما الرابعة إذا كانت يعني ياء المنقوص رابعة مثل القاضي هذه رابعة المحامي هذه رابعة فتقول كالف نحو ملها لنهخذها مله قلنا ملهي وملهوي وملهاوي فهط فاذن يجوز في القاضي ما يجوز في كلمه مله يعني تقول القاضي والقاضوي القاضي والقاضوي قال والحذف هنا ارجح والحذف هنا ارجح يعني قلب حذف الياء المنقوص القاضي هو القاضي وهذا الراجح وهذا أرجح. او انه القاضي يا المنقوص قلب هواء ثم أضاف يا النساء قال القاضي وقال الحلف أرجح ارجع أرجح نعم طبعا اذا كان اسم المنقوص نكرة قاضي هي هي اليأمة هي هي هي هي هي هي هي لكن إذا كان معرفا بألوى الياء موجودة فتحذف هذه الياء وتضافي النصب ثم لدينا هنا الشذوي شذوي وهنا عندي نقص أنا في النسخة التي بين يدي يعني شجن شجن مثلا شجوي, شجوي عم عموي شذا شذوي كما تقول أيضا فتى فتوي وعصى عصوي في الثلاثي اللي ذكرته قبل قليل في الاسم المقصور فتا مقصور عصا مقصور وقد ذكرت قبل قليل بان الالفه هنا تقلب واو تقلب واو فتا فتوي وعصا عصوي وقفا قفوي وربا ربوي كذلك في شجن يعني الشجي الشجي اعطب أنا أقول شجوي و شذى شذوي وهكذا طبعا. ولا تقلب الياء واوا إلا بعد هذا يعني نوع من أنواع التفسير الصرفي يعني ما مقلبها واو مباشرة إن في عمليات تقلب الوا لا تقلب الياء واوا إلا بعد قلبها ألفا ويتوصل لذلك بفتح ما قبلها يعني الشذوي شذ ان مثلا شجي شجي, شجي لك قلبت الياء وألف وآ شجا ثم قلبت الالف واو المهم النتيجه انها انقلبت الى واو ويتوصل لذلك في فتح ما قبله كما سبق في مرمي طيب الان اذا كان عنا ضبي مثلا هذا ليس اسم منقوصا ليس كذلك لأنه صرح انتهى بياء لكن ما قبله سكون فهذا ليس اسما منقوصо غزو مثلا انتهى بياء رمي رميو ليس اسما منقوصا منتهي بياء صحيح لكن ما قبله سكون فهذا ليس اسما منقوصا إن اسما منقوص ويشترط أن ينتهي بياء ليس مكسور ما قبلها ففي هذه الحال تبقى اليا أو تبقى الواو. غزو غزوي، رمي رميي، وضبي ظبي تبقى على حالها. هذا يعني بعضهم سماه شبيه بالمنفوس، بعضهم سماه شبيه بالمنفوس. ننتقل الآن إلى معلومة أخرى. تفضل. وهو ال وهي النسب إلى الثلاثي مكسور الوسط. تفضل. أنا وإذا نسبت إلى فعل مكسور العين مثلث الفاء كنمر ودؤل وإبل فتحت عينه في النسب تقول نمري ودؤلي وإبلي وقال بعضهم يجوز في نحو إبل إبقاء الكسرة اتباعا نعم اذا نسبت الى فعل على وزن فعل العين مكسوره مكسور مثلث الفاء يعني قلت فعل فعل, فعل, فعل يعني الفاء مفتوحه أو مضمومه او مكسوره فعل فعل فعل خاصة مثلا الفاء نمر فعل دؤل فعل إبل فعل إبل فعل قال فتحت عينه في النصب يعني ال العين مكسورة هنا فعل مكسورة سواء كان سواء الفاء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة فالفاء مكسورة في النسب تفتح حوا تفتح عين الكلمة تفتح عين الكلمة يعني نمر تكون نمرعي. والتنسو بعد ذلك تضيف لي ما في إشكال. يعني هنا فقط إن الكسرة عين الكلمة تصبح فتحة. نقولها إلى الفتح. نمر نمرعي. ما تقول نمرعي؟ نمرعي. دول دوالي. أبو الأسود دوالي. دوالي. لم يقل أحد دوالي. لا يقال دوالي. دوالي بفتح عين الكلمة. إبل مثلاً. إبلي لا إبلي تقول, إبالي تقول ابلي تقول ابلي ولا يصح ان تقول إبلي ابلي لاحظتم بفتح عين الكلمه هي هنا الباء مثلا ملك ملك فعل لا تقول ملكي لا تقول ملكي تقول ملكي تقول ملكي ده امر ملكي صعق صاعق صاعق فعل ايضا تقول صعقي ولا تقول صاعقي اذا هنا المهم أن نتنبأ إلى فتح عين الكلمة بعد النسب إلى الكلمة في الإسم المنسوب في الإسم المنسوب هي في المنسوب إليه مكسورة تصبح في المنسوب مفتوخة وقال بعضهم يجوز في نحو إبل إبقاء الكسرة إتباعا يعني فعل فعل فعل يجوز أن تكون فعلي لكن تقول فعلي لكنها الأسرة تقول فعالي فاعل فعالي يعني لو خدته في الوزن فاعل فاعل فعلي فعل فعالي فعل فاعل فعالي. في النسب اليها وقس على وقف على ذلك في المكسور العين يعني مكسور الفاء ومكسور العين فعل اجاز ايضا فعلي ابل ايبيلي الآن يدخل في النسب إلى المثنى وإلى جمع المذكر السالم تفضل يا أستاذ خالد أزاك الله خير قال الخامس والسادس علامة التثنية وجمع التصحيح وجمع التصحيح للمذكر على مين إذا أعربها بالحروف تقول زيدي في النسب إلى زيدان وزيدون ومن أجر الجمع المذكر مجرى غسلين في لزوم الياء والإعراب على النون منونة يقول فيه زيديني ومن جعله كهارون في المنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة مع لزوم الواو أو كعربون في لزومها منونا أو كالماطرون اسم قرية بالشام في لزومها وتقدير الإعراب عليها وفتح النون للحكاية يقول في الجميع زيدوني نعم لا النسب إلى المثنى وإلى جمع المذكر سأل في النسب أن يكون للمفرد ضع هذه القاعدة العريضة الأصل في النسب أن يكون للمفرد أن يكون للمفرد فعلى هذا إذا عنا مسنى ويعرب بالأحرف يعني جاء الطالبان بالألف رفعا وبالياء نسبا وجرا جمع المذكر السالم أيضا يعرب بالواو رفعا وبالياء نسبا وجرا ففي هذه الحالة يعاد الى مفرد ينسب إلى مفرد لذلك قال هنا علامات التثنيه علام؟ ماذا علامات التثنيه يعني تحذف بضيفه تحذف علامات التثنيه وجمع تصحيح مذكر جمع تصحيح مذكر يعني جمع المذكر السالم علمين علمين صبينا اسم علم اذا اعربا بالحروف يعني اعرب اعراب المثنى او اعراب جمع المذكر السالم تقول زيدي زيدان مثنى يعني سلمت حتى اسم علم واحد زيدان لكن تعرفوا تقول زيدون وزيدان فتقول زيدي في النسب زيدي اذا عتل المفرد زيد فحصل واذا قلت في المثنى زيدان وفي الجمع زيدون يعني كتابان كتابي لاحظتم مسلمون مسلمي مسلمون مسلم. هذا إذا سميت علما بهذا الاسم وأما من أجل المسنع علما مجرى سلمان يعني قال زيدان مثل سلمان ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون لا يعرفه إعراب المثنى واعتبره ممنوع من الصرف للعلمية والزيادة الألف والنون فتقول زيدان يبقى على حاله سلمان سلماني زيدان زيداني يعني إذا قلت هذا هذا مسلمان رأيت مسلمان مررت بمسلمان يعني اسم شخص اسم شخص سل... سميته مسلمان مثل سلمان في الألف والنوم ز... زائدتان فهو علم ممنوع من الصرف علم ممنوع من الصرف ل العالمية وزيادة الألف والنون فهذا ينصب على على صورته ينصب على صورته وتقول في الجمع إذا كان يعني سميت واحد مسلمين سميت مسلمين تقول هذا مسلمين رأيت مسلمين، ومررت بمسلمين وهكذا هذا غير من معين أصرف فهذا على وجهه على حاله ومن اجرى الجمع المذكر مجرى غسلين دخلت أنا الآن دخلت الجمع مع المثنى هو دخل الآن في المثنى في الج في المثنى انتقل إلى الجمع المذكر إذا اجرى الجمع المذكر مجرى غسلين مجرى غسلين الغسلين تعلمون هو يعني من غسل من لحوم أهل النار ودمائهم وما إلى ذلك في لزوم الياء يعني طول لازم اليا والإعراب على النون منوَّرة يعني كأنه اعراب المفرد يقول فيه زيديني زيدون زيدين على وجهه مسلمان مسلماني في المثنى في الجمع مسلموني مسلموني طيب ومن جعله كهارون هارون ممنوع من الصرف للعالمية وما يشبه العجمة يعني قريب من العجمة وزنه وشبه العجمة فعل الواو يلزمه الواو على طول كعربون أو عربون فيها لغتان عربون بفتح العين والراء وعربون بضم العين وسكون الراء في لزومها منونا أو كالماطرون اسم قرية الماطرون لخذه فيها واوون كأن جمع مذكر سالم عربون أو عربون فيها واوون كأن جمع مذكر سالم لكنه لا يقصد فيها هنا الجمع المذكر السالم في لزومها وتقدير الأعراب على تقدير الأعراب على تقديرة وفتح النون للحكاية يقول في الجميع زيدوني إذا في كل هذه الحالات على الاسم ينسب إليه على صورته متى يعاد إلى مفرده إذا كان يعرب إعراب جمع المذكر سالم أو إعراب المثنى أو إعراب المثنى طيب إثنان اثنتان اثنان اثني أو ثنوي اثنان اثني أو ثنوي كحكم المثنى حمدان مثلا حمدان إذا أخذت يعني على أنه اسم علم مثل سلمان فتقول حمداني. فتقول حمداني طيب الملحق بجمع المذكر السالم ملحق بجمع المذكر السالم عشرون وثلاثون وما إلى ذلك ورضون وما إلى عشرون تقول عشري تعود إلى المفرد أيضا عشري صمت مثل القاعدة رضون أرضي تقول تعود إلى المفرد أرضي سنون تقول سنوي أو سنهي أجازوا فيها الوجهان نعم سنوي أو سنهي الآن النسب إلى ما إلى جمع المؤنث السادس يعني ما ينتهي باء ألف تفضل للتأليف. قال أما جمع المؤنث السالم فنحو تمرات جمع ينسب إلى مفرده ساكن, ساكن الميم وعلى من إلى مفتوحها سواء حكية أو بنع وذلك للفرق بين النسب إليه مفردا وجمع أما نحو ضخمات فألفه كألف حبلة بجامع الوصفية ويجب الحذف في ألف هذا الجمع خامسة فصاعدا سواء كان من الجموع القياسية كمسلمات أو الشادة كسرادقات تقول فيها مسلمية وسرادقية إذن الآن إذا لدينا اسم يدل على جمع مؤمنة سالم منتهي بألف وتاء أيضا أما جمع مؤمنة سالم فنحو تمرات جمع تمرة طيب كيف تنسب إليها؟ ينسب أيضا جمع يعاد إلى مفرده يعاد القاعد نعود إلى الأصل في النسب والنسب إلى المفرد. فإذا عنا جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم مثنى على أعراب المسنّة والعرب جمع مذكر السالم وعلى جمع مؤنث السالم أو جمل مذكر سالب، فيُعاد إلى مفرد ويُنسب إلى مفرد. لكن تمرات تقول تمر نسكن نسكن لأنه يعني فعل تجمع على فعلات إذا كانت اسما كما مرمنا سابقا تمر تمرات ركعة. ركعات سجدة سجدة فتعود الى المفرد المفرد هو ساكن المفرد هو ساكن ركعة ساكنة عندما تجمع كلمة ركعات تقول ركعات تمرة ما قلت تمرة قلت فتعود إلى المفرد لذلك تسكن الحرف الثاني تسكن الحرف الثاني ينسب إلى مفرده ساكن الميم والأصل ساكن في المفرد اصلا وعلما إليه مفتوح سواء حكية او يعني كان سواء كان على الحكاية أو كان ممنوعا من الصرف لأنه علم مؤنث علم وذلك للفرق بين النسب إليه مفردا وجمع يعني تمري وتماري تمري وتماري يعني تمري تحضرون سب إلفاد ساكن الميم إذا قلت تمري فأنت جمعت إلى عفوا نسبت إلى الجمع تماري نسبت إلى المفرد إلى العلم عكست, عكست. يعني الفتحه في الجمع أعطيتها للمفرد في النسب تمري أنت الآن نسبت إلى المفرد تمري أنت نسبت إلى الجمع وذلك الفرق بين النسب مفردا وجمعا أما نحو ضخمات هذا لاحظوا هو لماذا لاحظوا تمرى تمارات كما قلت ركعة ركعات فعل إذا كانت اسما السكون يصبح فتحة يفتح في الجمع ركعة ركعات سجدة سجدات تمره تمارات أما إذا كان صفة مثل ضخمة فنقول ضخمات تبقى يبقى عين الكلمة يبقى تبقى ساكنة ضخمة, ضخمة. فهذه ضخمات يجوز ما يجوز في ألف حبلة حبل ماذا قلنا حبلي وحبلوي وحبلوي وحبلوي إذا نقول ضخمي وضخموي وضخماوي وضخماوي لأن هنا عين الكلمة ساكن ضخمة فعل. ضخمات فعلات ضخمات فعلات نعم ويجب الحنف في ألف هذا الجمع خامسة فصاعدا يعني إذا كان جمع المؤنث السالم الألف هذه خامسة فأكثر سواء الأتال من الجموع القياسية كمسلمات مسلمات لاحظوا الألف أو الشاذة كسرادقات تقول مسلمي حذفت الألف والتاء وسرادقي حذفت أيضا الألف والتاء طيب أذرعات هذا ملحق بجمع المؤنث السالم ايضا يطبق عليه ما يطبق على جمع المؤنث السالم فتكون ازرعات اذرعاتي واذرعي وأذرعي أولاد قالوا اولي قالوا اولي بهذا نكون قد انتهينا من حذف السته لاحظوا ماذا قال تحذف ويحذف لتلك الياء الياء النسب سته اشياء في الاخر يعني حذف آخر الاسم قبل إضافة ياء النصب سينتقل بعد ذلك إلى حذف ستة أشياء أخرى متصلة بالآخر يعني واقع قبل الخرفي الأخير وهذا ما سنتناوله بالمناقشة إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته